وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالذُّبُطِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْفِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْعَذَابَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم لراؤوف رحيم وَلَمْ يَرَوْا إِلَّا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ غِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا سُجَّدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ